هؤلاء في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيط مع كل أمرين منهم أي يدخل جنة نعيم؟